يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا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 فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الذي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ م كانَ يريد العِزَّةَ فَلِلههِ العزَّة جميععة إلَْه ي الصعددُ الكَلممُ الطّيب والعملُ الصَّالِحُ يَّرفَعُ وَذنَ يَيمكرُون السّئاتِ لَ عذابُ شدَديد. وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله انتم الفقراء الى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد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 وما انت بمسمع من في القبور وما انت بمسمع من في القبور وما إن انت بمسمع من في نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 بِالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجارتهن لا تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور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 فمِنْهُم ظَالِمُ لَِفْسِهِ وَمِنهُ مُقََصِِدُ وَمِنهُم سَابِقُ بالِالخَراد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حرير وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقال الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كفور وَهُمْ يَصْطَِقونَ فِيهَا رَبنَا أَخْرجَنَا رَبنَا أَخْرجَنَا نَعمل الصالِعَنْ غَيرَ الذي كُّا نَععمل أَلَمْ نُعَمِّركُم يتَذَكَّر فيِي أَلَم نُعَّركُم ما يتَذكَّر فيِي مَ تَذكرر وَج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 وَقُسَمُ بالِلهِ جَهْدَ أيمانانهِمْ لإجَاءهُم نَذير لا يكُ نَّ أَهْدَ مِن إحدَأُمَم فَلَماا جَاءهُم نَذير مَا زَادَهُم إِللاا نُفُور اسْتِكبارَار فيِي الأرض وَمَكْرَ السَّيّ وَلَا يَحيقُ المَكْرُ السَّءُ إِلَّا بِأَهل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 وَمَا كانَ اللهَّهُ لُعجزَهُ م شَيءه فيِي السماواتِ وَل فِي الأرض إِهُ كََ عَلمَ قَدير وَلَ يُآخِذُ اللهَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُ مَا تَركَ على ظَهرهَا مِد مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا